ورده على عثمان بن منصور في كتابه اصباح الظلام وقفنا عند قوله فاصل قال المعترض فشرف الدين انما قصد الشفاعه يقصد به صاحب البرده فشرف الدين انما قصد الشفاعه شفاعه يوم القيامه مستحضرا يوم القيامه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وهو يقول صلى الله عليه وسلم امتي امتي وهو يقول صلى الله عليه وسلم امتي امتي الى ان قال ولانه قد اعطي صلى الله عليه وسلم الشفاعه واعطي الشفاعه اذا جاز له ان يطلبها ممن اعطي الشفاعه هكذا فهم والجواب أن نقول اعطي الشفاعه ونهيتا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه نعم اعطى الشفاعه والاحاديث متواتره بذلك ونهي عن سؤاله الشفاعه فرق بين الامرين هؤلاء القوم كلما ثبتت الكرامه فتم السؤال كلما ثبت ما يتعلق بي جلب المنافع ودفع المضار وقضاء الحاجات فتم السؤال يريدون يجعلون الاسباب القدريه الكونيه يجعلونها سببا للسؤال جواز السؤال وهنا ما يتعلق بي دليل شرعي يعني سابق ما يتعلق بي سبب القدري هذا لم يثبت شرعا ولا ولا قدرا سؤال الميت باعتباري ما يترتب على السؤال قضاء الحاجات ونحو ذلك قلنا هذا ليس بسبب لا شرعي ولا ولا قدري هنا ورد سبب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي الشفاعه هنئذ يريد ال ما يترتب على اعطائه وهو السؤال فنرد عليه بكونه لا يجوز السؤال بالدليل الشرعي وحينئذ نثبت الشفاعه ولا ننكرها ولا نوافقه فيما يتعلق بما يترتب عليها من نتائج قال ولانه قد اعطي صلى الله عليه وسلم الشفاعه بوعد الله الصادق له في حياته هو كذلك هذا مسلم من المقام المحمود وشفاعته لامته وهي من ذلك يعني سؤاله في قبره من ذلك ولشك ان هذا باطل قال تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقال ول سوف يعطيك ربك فترضى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الشفاعه لامته وقاله غيره من السلف وهو كذلك لكن فرق بين اثبات الشفاعه وبين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه ثم ساق احاديث في هذا المعنى ثم قال فاذا كان هذا قول الله تعالى فما ظنك به صلى الله عليه وسلم وهو أجود بالخير من الريح المرسله وقال صلى الله عليه وسلم في حق المنافقين لو اعلم اني لو زدت على ال70 لغفر لذدت لغفر لهم كما بعض الروايات كما عند البخاري واستغفاره شفاعته لامته قد اخبر انه في البرزخ اذا عرضت عليه اعمال امته يستغفر لمن راى في عمله شرا وسبق الجواب عن ذلك لو ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض اعمال الامه عليه في القبر هنيدي لا يلزم من ذلك الاساء نؤمن بما جاء عن الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اذا ثبت ولا يترتب عليه ما رتبه هؤلاء المشركون قال وهل استغفاره الا شفاعته كما ذكر حديث انس رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم يخرج من النار حتى لا يبقى الا من حبسه القران والجواب ان يقال قد اجاب شيخنا رحمه الله عن هذه المساله في كشف الشبهه الذي هو كشف الشبهات سماه كشف الشبهه له اسم يعني اسم اخر قال رحمه الله تعالى فان قال يعني المشرك الذي يدعو الصالحين ان الله اعطاه شفاعه كشف الشبهات هذا من نفائس ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى وهو على صغر حجمه حوى علما جما لا بد من عنايه به لا بد من قراءته مرارا والاصل ان لا يترك فان قال يعني المشرك الذي يدعي الصالحين ان الله اعطاه شفاعه حق ام لا حق وانا اطلبه مما اعطاه الله حق ام لا باطل اذا فرق بين المسالتين اعطاه الله شفاعه لا شك في ذلك ومتواتر وثابت وثانيا اطلبه هذا القلب هذا باطل ليس كل ما ثبت ما يتعلق بالشفاعه جاز سؤاله فقل له يعني مجيبا لهذا المشرك ان الله اعطاه شفاعه وناهاك عن دعائه نهاك عن دعاء حين يذن طلب الشفاعه كيف يكون يقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم هكذا اما يا محمد اشفع لي هذا شرك اكبر ولو كان المسؤول محمد صلى الله عليه وسلم وانما يقول اللهم شفعه في وساق رحمه الله من الايات ما يستدل به او يستدل به على تحريم دعاء الانبياء وغيره يعني شيخ محمد رحمه التعال وهي مساله واضح بينه اثبات الشفاعه لا يستلزم سؤال المخلوق الشفاعه اثبات الشفاعه لا يستلزم سؤال المخلوق والا جاز ان ان يسال كل ملك وجاز ان يسال كل مؤمن لانه ثبت وجاز ان يسال كل عالم يسال الشفاعه اذا فتح باب الشرك وهذا هو جواب عام احتج به المعترض هنا وهو الجواب السديد وقد وكل الله بما يقضيه ويقدره من الموت والحياه وانزال المطر وانبات النبات وحفظ بني ادم وغير ذلك وكل الله ملائكه فصل بين الفاعل والمفعول به وكل الله ملائكه يدبرون ذلك ويباشرونه بحكمتهم ودعائهم مع ذلك مجمع على تحريمه يعني الملائكه جعل الله تعالى لبعضها تدبيرا بأمر الله تعالى هل يجوز سؤال الملائكه لكونها تدبر الجواب لا قال ودعاؤهم اي دعاء الملائكه مع ذلك مع ما اثبته الله تعالى الملائكه من شؤون التدبير باذنه جل وعلا مجمع على تحريمها الدعاء مجمع على التحبل هو عين الشرك وانه من الشرك الاكبر انه من الشرك الاكبر فاي فرق بين هذا وهذا لو كانوا يعلمون يعني المشرك يقول انا اسال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه لان الله تعالى اعطاه شفاعه اذا اسال الملائكه لان الله تعالى جعل لها تدبيرا وتصرفا في بعض مجريات الكون يجوز او لا يجوز؟, لا يجوز لا يجوز لا فرق بين المسالتين ثم قد تقدم ان الشفاعه التي ظنها المشركون انها حاصله انها بعض النسخ انها وهي اجود انها حاصله بدعاء الانبياء والصالحين قد نفاه القران معلوم ان الشفاعه نوعين شفاعه مثبته وشفاعه منفيه ان الشفاعه التي ظنها المشرك وهي التوسط والوسيله جعلوا المخلوق وسيله بين المخلوق والخالق فيصرف اليه انواع من العبادات من اجل ماذا من اجل ان يشفع له عند الله تعالى قال قد نفاه القران واخبر تعالى انها بيده وملكه كما له ملك السماوات والارض وان الشفاعه المثبته في مثل هذه الاحاديث لم يفهمها هؤلاء الجهال او فهموها لكن التقليد والعناد ولم يعرفوا حقيقتها فهم في عمايه الجهاله او ديه الضلال لا تمييز عندهم بين النوعين بين الشفاعه المثبته والشفاعه المنفيه ولا فرق بين القسمين ولو عرف هذا أن جمهور المشركين جمهور المشركين يعني أكثرهم يحتجون بالشفاعة والجاه على شركهم ويقررون ما للملائكة والأنبياء والصالحين من الجاه والمنزلة والشفاعة لعرف أنه إلى الآن في سلكهم وعلى طريقتهم في هذا المبحث يعني ما عرف حقيقة الشفاعة ثم لو عرف أن جمهور المشركين إنما يقررون يسيرون فيما يتعلق بعبادة غير الله تعالى على هذا المعنى الذي أثبته عثمان بن منصور ولذلك قال لعرف أنه إلى الآن في سلكهم يعني في طريقهم وعلى طريقتهم في هذا المبحث وكثير من المباحث التي هي أصل دينهم أي المشركين وقاعدتهم وأي مسلم أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع غير المعتزلة والخوارض هذا لا وجود له مسلم وقاعدتهم مسلم الكتاب والسنه يثبت ماذا يثبت الشفاعه كما اثبت الله تعالى قال فانهم انكروا الشفاعه لاهل الكبائر المعتزله والخوارج وهل قال شيخنا رحمه الله حرفا يدل على هذا لانه قال انكر الشفاعه بالكليه هكذا نسبه لشيخ محمد رحمه الله ولا شك ان هذا كذب والنزاع معكم في التوجه الى غير الله وسؤالي ما لا يطلب الا من الله ومن ذلك طلب الشفاعه سؤال ما لا يطلب الا من الله ومن ذلك الشفاعه ايشفع لي هذا لا يكون لمخلوق البتة ولا يقصد له سواه وهذا الكلام مغالطه وحيده عن المقصود فهاتي دليلا فهاتي كسر التاء هاتي مذكر او مؤنث ها هاتي مذكر او مؤنث مذكر المؤنث تقول هاتي بالياء تاء مكسوره ثم ياء هاتي اما هاتي بكسر التاء فقط هذا خطاب للمذكر وفي كلام مر معنا في الملحه وغيره فهاتي دليلا شرعيا على ان الشفاعه او غيرها تطلب من الاموات والغائبين هذا الدليل واحد حرفا واحده لان العمد في ذلك ماذا التوقيف الرجوع الى الى الشرع الرجوع الى ما منع الله تعالى من سؤال مخلوق الشفاعه انت تجيز شفاعه او طلب الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل اذا لم يكن دليل رجعني الاصل وهو المنع لان الدعاء انما يكون من شأن المخلوق توجها الى الله تعالى قال كالانبياء والملائكه والصالحين ودع عنك الاثار الموضوعه والحكايات المكذوبه هذه حجته راى في المنام ان ذاك سال فاجيب منذ ان يسال يذهب الى القبر ودع عنك الاثار والحكايات والنقل عما لا يحتد به وابرز لأهل العلم والايمان ان كنت من اهل التحقيق والعرفان ودع عنك التلبيسه والروغان وما يجري في ذلك اليوم من الهول والكرب والشده وفرار المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه كل هذا مما يوجب التوحيد والالتجاء الى الله والاعتصام بحبلِه والتوكل عليه والتوسل اليه بالايمان به وبرسله وبما شرعه من الاعمال الصالحه قال بعض السلف ان ملكا يعني الله عز وجل ان ملكا بيده الدنيا والاخره يكفيك هذا كله اذا عملته يكفيك ان تساله يعني وحده معامله المراد بها ماذا توجه اليه بالتعبد وليس فيه ما يدل على الاتجاه الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اثبات ما جاء في القران او في السنه مما يكون من الهول والكرب يوم القيامه ليس فيه ماذا انه يتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم بل التوجه انما يكون الى الله تعالى وليس فيه ما يدل على الاتجاه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب النجاه والاخذ باليد منه فتقريرك وكلامك في هذا المبحث معاكسه لهذا اي معاكسه ومشاقه لله ورسوله واتباع لغير سبيل المؤمنين فما انت والاحتجاج والفهم عن الله ورسوله فما انت والاحتجاج ونب النصب خبر كان اين كان محذوفه فما انت والاحتجاده والفهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اعط القوس باريا ودع العيسى وحاديها بارياها حاديها نصبه واما الاستدلال بجوده صلى الله عليه وسلم على انه ينقذ ويجيب من دعاه وقصده من دون الله فهذا من نوادر هؤلاء الجهاله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كريم اذا تدعوهم من دور الله تعالى هل هذا يترتب على هذه المقدمه النبي صلى الله عليه وسلم جواد كريم لا يرد سائلا في الدنيا هل ذلك ينبغي عليه انه يسال في قبره انظر الى الى الجهل كيف وصل بهم قال فهذا من نوادر هؤلاء الجهال الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا الى ركن وثيق ولم يقم بقلوبهم من وقال الله وعظمته ما يمنع من الاسراك به ومن طلب العباد ما يختص به من المطالب العاليه التي لا يملكها سواهم واما قوله قد اخبر انه في البرزخ اذا عرضت عليه اعمال امته يستغفر لمن راى في عمله شرا فقد تقدم ما في هذه العباره من من الجهاله يعني لو ثبت لو ثبت لا يدل على جواز السؤال كل ما ياتك قاعده عامه كل ما ياتي من أمور البرزخ أو ما يتعلق به يوم القيامة لا يستلزم جواز دعاء ذلك المخلوق قال رحمه وتعالى فصل ثم ذكر المعترض أحاديث في الشفاعة ولكنه حرف وساقها سياق أجنبي لا يعرف الصناعة وحاصلها إثبات شفاعته صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع صلى الله عليه وسلم ثم قال وقول البصير كقول سوادي ابن قارب سدوسي من قال الازدي صحابي وانك ادنى المرسلين وسيله الى الله ابن الاكرمين الاطايب فكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعه سواك بمغن عن سواد بالقاربه هذا من امثله النحات فكلي شفيعا سؤال اولى هذا بظاهره سؤال في ظاهره سؤال وكل هذا ليس فيه حجه لان النزاع في غيره وام الشفاعه فلم تنكم وقول سواد بن قارب هذا من جنس طلب دعائه والاستغفار صلى الله عليه وسلم في حياته يعني اولى من شان لان القاعده كما ذكرنا بالامس عندنا اصول قواعد كليه شرعيه تدل بمنطقها وبمفهومها بدلاله التضمن بدلاله المطابقه والالتزام انه لا يسال احد البت شفعه صح او لا فاذا جاء مثل هذه الالفاظ من صحابيا او غيره لا بد من تاويلها واذا لم نتمكن من تاويلها حينئذ قلنا ماذا نعرض عنه ولا ننتفط له ولا نقول هذا يدل على جواز وانا استثني هذا خطا هذا يعتبر من من الخطا لكن ينبغي النظر في ماذا هل هذا ثابت ثبوتا قطعييا بحيث يوازي هذه الاصول ام لا لان المعارضه لابد ان تكون ثما مساواه لابد ان يكون ثابتا اما ما كان ضعيفا او موضوعا او مضعفا مختلفا فيه بين العلم هذا لا ينبغي التفات له وهذا مثله شيخنا رحمه الله اجاب عنه بانه من جنس الدعاء والشفاعه ولكن الصواب انه لم يثبت ضعيف فهذه القصه ضعيفه ضعيفه الاسناد كما ذكر ذلك الحافظ الهيثمي صاحب مجمع الزوائد وهي رواها الطبراني الكبير عن محمد بن كعب القرظي وعن سواد بن قاري وقال الهيثمي كلا الاسنادين ضعيف ومثله هذا لا يرتفع له لا يلتفت اليه لكن الشيخ هنا حمله على ماذا على انه من دين سي الشفاعه التي هي طلب الدعاء حيا لان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو حي والبحث مع هذا المشرك في ماذا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ميتا افرقوا بين المسلتين على كل قصه لم لم تثبت ضعيفه قال هنا هذا من جنس طالب دعائه والاستغفار صلى الله عليه وسلم في حياته والنزاع ليس بذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وهو حي هذا لا نزاع فيه جوازه لا نزاع في جوازه بل ذهبوا لتميه لان من انكره يكفر بعد قيام الحجه عند قيام الحجه تعالى قالوا المطلوب هنا دعاؤه الذي يستطيعه كل احد ممن ترجى اجابه دعائه ويجوز التماس الدعاء منه طلب الدعاء وهو حي التماس يعني طلب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا اخيا من دعائك وهذا باب واسع وهذا كذلك في كلام لا تسان فيه يعني لم يثبت ثبوتا يعارض الاصول واما عرض الاعمال فقد تقدم انه لا يبيح الدعاء والطلب عرض الاعمال لا يبيح الدعاء والطلب وعلى ابوي الانسان يعرض سعيهن ان هذا لم يثبت كذلك على الوالدين ضعيف ولو صح لا يدل على جواز الطلب والسؤال لو صح ولا يجوز له دعاؤهما في حاجاته وملماته يعني لو ثبت لا يجوز أن يسأل وهو في قبره ثم سدل المعترض بقوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يدعون من دونه نفى الملك من كلية من أصلهم قال ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل أهل السماوات والأرض فقد ملك الشفاعة ملك الشفاعة وما ملك الشفاعة بعده انما سيملك الشيء سيؤذل له بعد والجواب ان يقال هنا الملك او الملك المعلقه ليس كالمنجز مرقم بينهما يعني اذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعه يؤول بماذا ها بالتعليق يعني سيملك الشفاعه يوم القيامه بعد اذني اما الان في الدنيا فلا تنفع ان نقول لا يملك الشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم واما في ما يتعلق بالاخره حينئذ يكون الملك تابعا تابعا للاذن والجواب ان يقال هذا المعترض اورد الايه على غير وجهها بل حرفها وقال لا يملكون الشفاعه يعني اخطا في التلاوه فهو من اجهل خلق الله بالتلاوه ومثله لا يجوز له ان يرد الايات القرانيه والاحاديث النبويه لانه لا يحسن النقل ولا يعرف التلاوه بل هو في غايه الجاهله والغباء ثم يقال هذه الايه لاهل العلم والتاويل فيها قولان لقولي الا الا من شهد هل الاستثناء متصل او منفصل هل الاستثناء متصل او منفصل قال احدهما ان المستثنى من تقع عليه الشفاعه مستثنى من تقع عليه الشفاعه ويشفع فيه الشافعون فهو استثناء من محذوف دل عليه السياق والتقدير لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه لاحد احد هذا المستثنى منهًا مقدّر إلا من شهد بالحق إلا من شهد من شهد هذا المستثنى والمستثنى منه لأحدٍ مقدّر يكون مقدّرة صحيح؟ إذن البحث في ماذاً على الوجه الأول في المشفوع فيه قول ماذاً أن تقع الشفاعة أن المستثنى من تقع عليه الشفاعة المشفوع فيهم القول الثاني أن الاستثناء واقع على الشافعين الشافعين فرق بين الشافع وبين المشروع فيه واقع على الشافعين الذين يملكون الشفاعه فللاستثناء من الموصول الذي هو الفاعل اين هو ولا يملك الذين يملك هذا فعل فعل مضارع اين فاعله الذين الا من من هذا استثناء من الذين استثنا من من الفعل اذا لا نحتاج الى تقديم هل يريد نحمل المعنى على ماذا على الشافع لا على المشفع فيه واذا قدرنا المستثنى منه ولم نجعله الذين هل يريد صار المعنى ماذا الا من شهد هذا الاستثناء من المشفع فيه فلا بد ان يكون ماذا موحدا قال فليستثناء من الموصول الذي هو الفاعل وعلى كل على كل يعني من المعنيين هذا او ذاك فليس المراد الملك المتعارف بين اهل الدنيا أن يملكه ملكا حقيقيا فيتصر فيه كما يتصر فيه في ماله لا قال بل المراد حصول ذلك ووقوعه وتمكينهم منه وذلك مقيد بالإذن والرضى عن المشفوع فيه إذا ليس ملكا مطلقا ثم لن يكن في الدنيا وإنما الإذن يكون فيه في الآخرة ولذلك عرفنا أن الإذن حيثما قرن بالشفاعة فالمراد به الكون القدري والشرع الكوني لا بد ان يقع لا بد ان ينقع لانه يكون مرادف للمشيئه والاراده الكونيه وهذه معناها الخلق واذا كان كذلك هذا لن يكون بالدنيا وانما يكون في الاخره ثم يتعلق بالشافي والمشروع فيه لا بد ان يرضى الله تعالى عنهما ان يكونا ممتثلين للتوحيد فما دونهم قال بل المراد حصول ذلك ووقوعه وتمكينهم منه هذا المراد بالاذن وذالك مقيد بالاذن والرضا للمشروع فيه هذا كلام جيد انتبه له مسائل الشفاعه قليل من تكلم فيه على هذا الوجه قدماء لم يكن ثم معارك مع الصوفيه واهل الشركه وائمه الدعوه لهم مجال جيد في هذا بل المراد حصول ذلك ووقوعه وتمكينهم منه يعني تمكينه من الشفاعه هذا المراد بالملك اذا يملك الشفاعه ما المراد أن يمكنه الله تعالى يأذى له في الشفاعة هذا المراد بالإذن وذلك مقيد بالإذن والرضا عن المشفوع فيه فليس من دنس الأملاك الدنوية ثم العبد ثم العبد كل العبد من لا يتصرف في ملكه إلا بما يحب الرب ويرضاه من التصرفات فأين محبته تعالى وإذنه ورضاه في الشفاعة لمن يدعو غيره يعني الشفاعة خاصة بأهل التوحيد فإنه ويلوذ بسواه هذا ليس اهلا للشفاعه ويعتمد على الشفعاء ويعدهم لشدائده وكروباته والله عز وجل قال الا من شهد بالحق وهم يعلمون سواء كان في شان الشافعي او المشفع فيه لابد من ماذا لابد من شهاده الحق وهي لا اله الا الله وهم يعلمون ها بقلوبهم معنى ما تلفظوا به باللسان واحتج المعترض بما في بعض الاحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم والمفاتيح يومئذ بيدي هذا ضعيف لم يثبت واظن هذا الغبي يظن ان الملك والتدبير والسعانه والشقاوة والعذاب والنعيم والجنه والنار كل هذا بيده صلى الله عليه وسلم الجنه والنار هذه من زياده من عندي لقد ابعد المرمى وكذب بقوله تعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا عرفنا بالامس ان هذه عامه يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم اللفظ عام شامل لجميع الانبياء يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن يومئذ يعني يوم القيامه وقوله تعالى ودخلت الشفاعه الملك يومئذ الحق مطلق لله تعالى وقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقوله وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قوله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فالمعترض لم يعرف معنى هذا كله اب عرفه ولكنه عاند وكابر ولم يدري ما سيق له فخبط خبط عشوا انقى عشوا ورتع في مجهله الظلما مجهلا المرض بها المفاز التي لا اعلم لها واحتج المعترض بحديث العباس رضي الله تعالى عنه في ابي طالب وقول نبي الله صلى الله عليه وسلم وجده في غمرات من النار فاخرجه الى ظحاح من النار هذا ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الشفاعه وانما اخبر انه سيشفع في عمه وانه يخفف عنه العذاب وليس فيه انه يسال وزعم المعترض ان هذا يفيد انه ملك الشفاعه ويتصرف فيها بملكه لها كما يتصرف الملاك في املاكه يعني كما يتصرف في ماله في الدنيا يعطي من شاء ويمنع من شاء هكذا ظن هذا الغبي وفي التحقيق يرجع قوله هذا المعترض الى ما ذهب اليه غلاة القبورين من ان الاولياء قد اعطوا التصرف والتدبير هذا كثير من عباد القبور ينتقدون هذا يجعلون لي هؤلاء الموتى ان ارواحهم تخرج وتتصرف فيه في في الكون قال من ان الاولياء قد اعطوا التصرف والتدبير ووكل ذلك اليهم والشافع ملك لهم لكن ما دل عليه الكتاب والسنه من انه لا يشفع الا باذن فيمن رضي الله قوله وعمله واراد في في المطبوعه باذن الله لعلها اجمل باذن الله من انه لا يشفع الا باذن الله فيمن رضي الله قوله وعمله واراد رحمته ونجاته فهي مقيده بالاذن والرضا ليست كما فهمه هذا الغبي وامثالهم من ان الشافع يتصرف تصرف الملاك بمشيئتهم وارادتهم يعني يعطي من ماله ما شاء ويمنع ما شاء هذا الأصل هذا المراد به فهل النبي صلى الله عليه وسلم ملك الشفاعة كما يملك أحدهم في الدنيا المال فيعطي من شاء ويمنع من شاء بإرادته ومشيئته الجواب لا وكذا كل ما ساقه من أحاديث الشفاعة مستدلا به لا يفيد ما ذهب إليه المعترض وأما استدلاله بقوله تعالى وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين ما وجهه بعيد هذا ليس فيه ما يتعلق به بالشفاعة وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فهو من ادله جهله بمعنى الايه وما سيقت له والايه عامه للعالمين ليست خاصه بالمسلم <تصفيق> وقد قال تعالى في من لم يستجب لرسله ولم يلتفت الى ما جاء به من الايمان والهدى فما تنفعهم شفاعه الشافعين وما تنفعهم شفاعه الشافعين وقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ثم قال المعترض فاذا كان هذا فعله مع ابي طالب ونصرته لقرابته حميه حميه هذا تهمل للنبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وقد نالت شفاعته فكيف بغيره من امته واهل بيته التي ازواجه والتي اخذ عليها الشيخ التي ازواجه وامهاتهم هو بمنزله الوالد لهم وهو فرطهم وسلفهم وهو صلى الله عليه وسلم من ارسله اليهم ارف بهم وهو صلى الله عليه وسلم ومن ارسله اليهم جمع بين الرب جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم ارف بهم من الوالده بولدها وهو صلى الله عليه وسلم احب اليهم من انفسهم وهم يرجون شفاعته صلى الله عليه وسلم لكن ما ساله ما ساله التي هي فضل الله وكرامته لانه تبارك وتعالى اعطاه اياها لهم فما بالهم لا يسالونه عن عطائه لهم يعني بمبى الاولويه يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين ظهرانيه وهو قد اعطي الشفاعه هل يتصور عاقل ان احد من الصحابه لا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه في الدنيا هكذا فهم هذا الراجع وقد قال صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عنه اترونها للمتقين بل هي للمذنبين المخلطين المتلوثين ذا لا دليل فيه اذ ليس كالكفار الذين اخبر الله عنهم انها لا تنفعهم شفاعه الشافعين فما فائده الكرامه اذا لم يسال صاحبها منها ويطلب رجعني الى مسائل الكرامه كما رد على داوود بن الجريس كلما ثبتت الكرامه فتم السؤال كلما ثبتت الكرامه فتم هذا من اصول القبوريه ولذلك قال هنا فما فائده الكرامه اذا لم يسال صاحبها هذه فضيحه يعني فضحه مذهبهم فما فائده الكرامه اذا لم يسال صاحبها منها ويطلب وقد عرفنا ان الكرامه ليست فعلا للعبد وانما هي فعل الله تعالى به واذا منع من ذلك اذا منع من ذلك يعني من اعطي الكرامه اذا منع من سؤاله انظر هنا تهمه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن دونهم واذا منع من ذلك فلا كرامه ولا شفاعه ولا فضل لصاحبه ولا فضل لصاحبه ولا تفضل وهو اعلم بامته صلى الله عليه وسلم مثل له في حياته كما صح ذلك وتعرض اليه ونعلها عليه اعماله بعد وفاته ويعرف المستحق من غيره كلام في ركاكه هذا كلامه بحروفه وفيه من العبر والادله على جهله ما يكفي المؤمن في معرفه ضلاله وجهله وحاصل هذا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال امته فردا فردا يعلم حال امته فردا فردا مطيعها وعاصيها مؤمنها وكافرها وانه اعطى الشفاعه كما يعطي احد الناس ما يملكه ويتصرف فيه بمشيئته وارادته والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى لذلك ويسال كما يسال سائر الملات وانه اذا لم يسال فلا كرامته له ولا شفاعه ولا فضل ولا تفضل الشيخ يحكي الكلام السابق لانه رقيق لو راى تنتقم مع بعض العبارات ما تفهم مرادهم ولا فضل ولا تفضل هذا حاصل كلام المعترض وهو بكلام الجاهليه الاولى اشبه منه بكلام اهل العلم والهدى وقد دل القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة على أن الشفاعة بيده سبحانه ملكا له خاصة لا يتقدم أحد فيها إلا بإذنه ولا تنال إلا من رضي قوله وعمله من أهل الإيمان والتوحيد ولا حديث صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء يعني لا يملك لابد أن يؤذن لهم وأنه يحد له حد ويعيل له من أراد الله رحمته يعني لا يختار من يشفع فيه الشفيع إذا مكن يوم القيامة ممن أذن الله تعالى له أن يشفع لا يختار وإنما الذي يختار من يشفع فيه هو الله عز وجل وتقيس على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو أفضل الشافعين فيحد له حد إذا من دونه من باب أولى وأنه يحد له حد ويعين له من أراد الله رحمتهم وإكرام نبيه بالشفاعة فيه فهو عبد لله مأمور مدبر لا مالك متصرف هذا في شان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال علي الصلاة والسلام فهو عبد مأمور مدبر هل هذا تناقص ليس تناقصا الصوفي لو سمع هذه الكلمه كفرك مباشره تناقصت النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبد مأمور مدبر لا مالك متصرف وقوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه وقوله لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا قد تقدم الجواب عنه وبعض المفسرين قرر ان الاستثناء منقطع ليس فيه اثبات للم في خلاف لكن النتيجه واحده كما سبق ان الشافع لا يشفع الا باذن الله تعالى وانه لن يشفع الا في اهل التوحيد هذا مجمع عليه لا اشكالك جعلت الاستثناء متصلا او مفصلا لا إشكال فيه تمام المعنى وبعض المفسرين قرر أن الاستثناء منقطع ليس فيه إثبات للملك فهو بمعنى الاستدراك من مضمون الجملة ويدل على هذا نصوص الكتاب والسنة نصوص الكتاب والسنة يعني كأن الراجع عند المصنف رحمه الله تعالى أن الاستثناء منقطع يعني بمعنى ماذا؟ كيف نفسره مقطع؟ بمعنى لكن بمعنى لكن يعني كأن إلا بمعنى لكن قال هنا في, في الايه لا يملكون الشفاعه نفي مطلق لا يملكون الشفاعه لكن استثناء جاء بمعنى بمعنى لكن قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله فيه قولان قيل هو استثناء متصل وانه يملك من ذلك ما منكه الله له له جزء من الملك باعتبار تفسير المالك السابق لو لن يكون الا باذن الله تعالى فهو التمكين وقيل هو مقطع والمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا بحال واراد المصنف ان ينظر الايه التي معنا مع هذه الايه والا ليست في الشفاعه فقوله الا ما شاء الله استثناء مقطع اي لكن يكون من ذلك ما شاء الله فسر بماذا بلفظ لكن كقول الخليل ولا اخاف ما تشركون به الا اي يشاء ربي شيئا لا اي لا اخاف ان تفعل شيئا لكن ان شاء رب شيئا كان وان لم يش لا يكن والا فهم لا يفعلون شيئا وكذلك قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه ثم قال الا من شهد بالحق لكن من شهد بالحق فتنفعه الشفاعه فقوله ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له وقال تعالى قل لله الشفاعه جميعا وبص هذا له موضع اخر انتهى كلام التمير رحمه تعالى واضح هذا وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال يؤخذ بأناس من امتي ذات الشمال فاقول اصحابي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك اذا كيف يدعي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال امته الى قيام الساعه فردا فردا المؤمن والكافر المطيع والعاصي هذا لا شك انه كذب وهنا قال ماذا اصحابي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك اذا لم يعلم وقد تكلم بعض اهل العلم على هذا الحديث بما يخالف ما قاله هذا المعترض ويرده وقرروا ان فيه ما دل عليه حديث انس رضي الله تعالى عنه في الشفاعه من انه صلى الله عليه وسلم لا يشفع الا بعد الاذن في من عين له وحد وخصا به صلى الله عليه وسلم هذا واضح بي يبين لك حقيقه الشفاعه وفيه انه لا يعلم ما يحدث بعده وما يجري في امته الا ما اخبره الا ما اخبر به من بعض الجزئيات والحوادث هكذا وان ما قام به سبب يمنع الشفاعه كشرك بالله واتخاذ الانداد معه فلن تنفعه شفاعه الشافعين الا بالكسر الا الا وما يجري في امتي الا ما اخبر به من بعض ال... الا ما اخبر به اي ساخبر لا من تشكيله هذا الا ما اخبر به من بعض الجزئيات والحوادث انه سيقع سيقع علامات الساعه او من امارات الساعه التي اخبر انه سيكون كذا وكذا هذا اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لكن باخبار الله تعالى اذا تصويب العباره ما يجري في امتي الا ما اخبر به من بعض الجزئيات والحوادث وان من قام به سبب يمنع الشفاعه كالشرك بالله واتخاذ الانداد معه فلن تنفعه شفاعه الشافعين وهذا محل يفاقم وفي كلام المعترض من المؤاخذات والجهالات قوله فاذا كان هذا فعله او فعله حميه فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في ابي طالب حميه وقد صانه الله عن أن تقع أفعاله وشفاعته من باب الحمية بل هي من باب الإيمان والطاعة والعبد كل العبد من كانت أفعاله وحركاته لله وبالله يعني طاعة لله تعالى قال تعالى قل إن صلاة ونسك ومحياة وممات لله رب العالمين لا شريك له فهذا الرجل من أجهل الناس بمقام سيد ولد آدم وتحقيقه للتوحيد وفي قوله واهل بيتي التي ازواجه امهاتها التي ازواجه لحن فاحش فان التي للانثى التي للانثى المفردة انثى كما قال ابن مالك موصول الاسماء الا ذي الانثلة اصول الاسماء بدون همزه الذي الانثى ليس للانثى الانثى اصول الاسماء الا ذي الانثلة ولياء اذا مثنيه لا تثبتي قال وهذا الغبي لا يفرق بين المذكر والمؤنث ولا الجمع ولا المفرد ومع ذلك يزعم ان الشيخ واتباعه لا يعرفون العربيه لا يعرفون العربيه والصواب ان يقال اهل بيته الذين الذين ومنها ظنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرط وسلف لعباد القبور الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى ولم يعرف معنى الحديث ومن خوطب بهم ومنها قوله كيف وهو ومن أرسله أرأف وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرسله من الله عز وجل أرأف بهم من الوالدة بولدها فظاهر هذا فيه من سوء العدب مع الله وعدم الثناء عليه بما اختص به من الرأفة والرحمة يعني سوى بين الصفتين الرأفة والرحمة رأفة رب جل وعلا رأفة ليست كرافه المخنوق والاقتصار على ما شاركه فيه عبد ورسوله وتقديم ذكر عبده ورسول على ذكر تعالى وتقدس في هذا المقام وهذا لا يصدر الا من اجلاف الناس واشدهم غباوه وكذلك التعبير بالموصول والعدول عن الاسم الاقدس يطلعك على مخبئات جهله ومناقشه هذا تطول ومن قول فلا كرامة ولا شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فضل ولا تفضل اذا لم يدع ويسال ويطلب فالشفاعه التي نفاه القران على زعم هذا الرجل يلزم من نفيها نفي الكرامه والفضل والتفضل اذا قلنا لا يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يستلزم نفي الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك انه كذب ولا كرامه ولا فضل ولا تفضل الا بدعائه وقصده من دون الله وهذا هو مفهوم كل مشرك مفهوم كل مشرك يرى ان نفي الشفاعه التي نفاه القران وان النهي عن دعاء الانبياء والصالحين والقول بانهم لا يقصدون ولا يدعون للشفاعه ولا لغيرها من المطالب تنقص لهم وابطال لفضلهم وكرامتهم عمر معنى من هذا الكلام السابق وذلك لظنهم اي المشركين ان الفضل والكرامه في قصدهم ودعائهم والتعلق عليه وكونهم ملجئا وملاجا عند الشدائد والمهمه ولو عقلوا لعرفوا ان الفضله والكرامه كلها كرامه بعبوديه الله والخضوع له والدعوه الى سبيله وابلاغ رسالته واداء الامانه وتحقيق التوحيد واسلام الوجوه لبارئها لبارئها وفاطرها والهيها الحق قد ذكر الله تعالى في كتابه عن خواص عباده ما يوجب العلم بان افضل الرتب واجل الكرامات تحقيق العبوديه واخلاص العباده ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك في مقام الاسراء وفي مقام التحدي وفي مقام الدعوه يعني نسبته اليه عبده ومن توهم ان فوق العباده وتحقيقها واخلاصها رتبه وفضلا لاحد من العباد فهو من اضل الخلق واجهلهم بالله وبحقه وما يجب له ليس فوق مقام العبوديه شيء البتة ومن اجهل الناس بحق الانبياء والصالحين وما يجب لهم وما يستحقين وقد عفت اثار العلم واشتدت غربه الاسلام حتى خاض في هذه المباحث وتصدى للرد على علماء الامه من لا يعرف حقيقه الاسلام يعني بي هذا الرجل ما عرف حقيقه الاسلام لو عرف حقيقه الاسلام كان ماذا صان نفسه عن ان يخوض في مثل هذه المباحث ولم يميز بين حق الله وحق عباده واولياءه من الانام ثم ذكر المعترض بعد هذا انه روى البرده والهمزيه واتصل سنده بهما الى الناظم اذا اتصل بك السند حينئذ ماذا كان صارت حقا واتصل سنده بهما الى الناظم وذكر انه رواها عن محمد ابن سلم وبئس الرجل ولا يستبعد ذلك على ابن سلوم وذكر انه رواه عن احمد ابن رشيد او رشيد رشيد الحنبلي وهذا بعيد جدا ودعوى هذا المعترض لا تسمع ولا يلتفت اليهم لان شهاده الحال وما يعرف من دين الشيخ احمد ابن رشيد يخالف هذا اللهم الا ان يكون قبل ان يفتح عليهم ويدخل فيما دعا اليه شيخنا من التوحيد وافراد الله به بالعباده قد يكون رواها أكذا سنداً ثم ساق سند بن فيروز في روايتها وزعم أن بعض الحنابيلة رواها وسمعها ثم جعل أهل روايتها هم أهل الصراط المستقيم أهل أهل الصراط المستقيم وهم القدوة الذين لا تصح صلاة أحد إلا بطلب الهداية لطريقهم الذين رأوا ماذا؟ الفردة هذا غلوم وهم الذين استشهد الله بهم على وحدانيته بقوله شهد الله بقونه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم حتى قال حتى قوله ان الدين عند الله الاسلام ان الدين على قراءه الفتح من الهمزه ان الدين وهم الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول حتى قوله ان الدين يعني هذا تابعه اذا فتح فتحت همزه ان ها صار كلام متصلا واذا كسرت صار ماذا سنفا كما مر معنا في شرح الرساله اصل الدين ثم قال اف هؤلاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفهم المهتدي يعني الذي نراه ماذا البرده هؤلاء ضالون وش محمد هو المهتدي وقد اجمعت الامه انها لا تجمع ولا ترتمي على الضلال والجواب ان يقال ليس فيما ذكر المعترض من روايه بعض الناس للبرده ما يدل على استحسانها وانها حق لا باطل فيه وقد روى الناس من الاحاديث المكذوبه والحكايات الموضوعه ومقالات الجهميه وكتب الاتحاديه ما يخفى ضلاله وبعده عما جاءت به الرسل فان كانت الروايات والنقل يدل على الصحه والصواب فلتكن هنا كذلك الا فرق بين البابين والا بطل الاحتجاج بروايه من ذكر لهذه المنظومه وتلقيهم لها وما المانع ان يخفى على من ذكر ما فيها إذا ورد في من روا البرده من هو من اهل العلم لا مانع عنه ما ذا رواها هكذا يعني بالاسم كما قد يروي بعض الناس اليوم هذا بعض الكتب ولا يعلم منها الا اسمها ولا يدريها فبعضها غير موجود مفقود وهذا قد يكون من ذلك قد يكون من ذلك باب احسان الظن بمن صح اعتقاده اما المشركون هذا الاشكال واضح قال وقد خفي على من هو أجل منهم وافضل باجماع الامه ان اتخاذ الاجال للتبرك والعكوف من التاله بغير الله فقالوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط وقد تقدم قول شيخ الاسلام تقي الدين ابي العباس في ابن النعمان وامثاله من الشعراء وقول بعضهم يا خائفين من التتر لوذوا بقبر ابي عمر ينجيكم من الضرر وهذا قاله اناس مما يدعي الاسلام ويرى جوازه مثلي هذا وانه لا ينافي ما جاءت به الرسل من توحيد الله واخلاص الدين له وابيات البرده ابلغ واعظم شركا من هذا الذي ذكره الشيخ تمي رحمه الله تعالى ثم من حجه بطائفه محصوره قليله ما الحجه في طائفه محصوره قليله لو سلمنا لهذا يعني الرجل مدعاه من علمهم انهم علماء وما المانع من ان يغلط العالم ويزل ثم اي احد قال بان فعل بعض الناس يكون حده في مسائل النزاع ولو قيل بهذا لمدت الاتحاديه والحلوليه والجهميه والمعتزله اعناقهم وقالوا من يروي مقالتنا ويحكيها من يروي مقالتنا ويحكيها ويقررها اكثر عددا واشهر سندا ولم يسبق هذا الجاهل الى الاحتجاج بمثل مر والبرده واي رجل من هؤلاء الذين ذكر له قول او وجه يرجع اليه في جزئيات الاحكام ومسائل الفروع فكيف يحتج به في نسبه علم الغيب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ناقض وان الدنيا والاخره من جوده وانه لا عياده ولا ملذا سواه وهذا ناقض وانه يدعى ويقصد لذلك وابلغ من هذا كله ان المعترض جعل اهل روايتها هم اهل الصراط المستقيم وهم اهل الهدايه المشار اليهم في قول تعالى اهدنا الصراط المستقيم وان الصلاه لا تصح الا بسؤال الهدايه الى سبيلهم يعني قراءه الفاتحه في الصلاه يعني سبيل اهل البرده وهذه هي طامه الكبرى القوله الضاله العميان اين الانبياء والمرسلون اين الصديقون والشهداء والصالحون أين من جرد التوحيد لله العزيز المجيد ولم يتخذ وليا من دونه ولم يجعل له مفزعا وموئلا يرجع إليه في مهماته وحاجاته غير فاطر السماوات والأرض أين أهل التوحيد أين من أخذ بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولم يلتفت إلى غير إلهه السميع المجيب أين من عض بالنواجذ على ما دل عليه حديث بن عباس ولم يلتفت إلى غير إلهه السميع المجيب اذل الله تعالى عنهما اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله اين من باى على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا يسال الناس شيئا اين من اخذ بقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وبقوله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله اين من يقول ما خلقت السماوات والارض والدنيا والاخره الا بالحق الذي هو معرفه الله واسلام الوجوه له وليت كل نفس بما كسبت سبحان الله ما اغلظ حجاب هذا المعترض عن معرفه ما جاءت به الرسل كانه من جهال الجاهليه الاولى لم يانس بشيء مما جاءت به الانبياء واما قوله وهم الذين استشهد الله بهم الى اخره فهذه المقاله الكاذبه فيها من الكذب والفريه على الله وعلى كتابه ما لا يصدر ممن يؤمن بالله واليوم الاخر اين العلم واين الهدى في ابيات البرده ومعتقدها ومنشدها واين هذا المعترض من معرفه العلم والعلماء ومناهج الايمان والهدى ونهمته وحرفته دعوه الناس الى دعاء الصالحين والاعتقاد المخالف لاصول المله والدين ومن ارتاب في الاسلام ومعرفته كيف يعرف العلماء والعلماء ويدري مناهج الايمان والهدى هذه الشهاده شهاده زور فإن من شهد بما لا يعلم فهو شاهد زور واهل العلم هم الرسل والانبياء واتباعهم على تحقيق التوحيد اما المسلكون فليسوا من, من اهل علم واخلاص الدين لله رب العالمين الذي عرف الله بافعاله واياته واخلص له العمل والدين بافعاله ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا وليج يعني بطال اولياء ولونهم ويشهدون اليه اسرارهم وسدلوا بجميع ما شاهدوه او سمعوه من الايات والمخلوقات وانواع الكائنات على وحدانيه خالقه ومقدرها ومدبرها وعلى حكمته وعموم قدرته وشمول علمه وقول المعترض حتى قوله ان الدين عند الله الاسلام على قراءه الفتح من الهمزه من الهمزه عباره جاهل لا يدري ما يقول فان الفتحه للهمزه لا من الهمزه <تصفيق> من الهمزه يا علي ماذا جزء من الهمزه جزء من مسمى الهمزه وفتحها على قراءه الكسائي والقراءه على كسرها كما قال ابن القيم محمد تعالى اردنا كلامه بطوله وقوله صلى الله عليه وسلم يحملهم هذا العلم من كل خلف عدونهم والاشاره فيه الى ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكم يحمل هذا العلم اي علم علم الشريعه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المشركين ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال والاشاره فيهم الى ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمه واين هو مما دل عليه قول الناظم في ابياته السابقه فاهل العلم في الحقيقه كل من عقل عن الله مراده وعرف ما جاءت به الرسل من تحقيق التوحيد ووجوب اسلام وجوه للذي فطر السماوات والارض مع الاقبالي على الله والاعراض عن عباده ما سواه والبراءه من الشرك واهله اهل الشرك والسير اليه تعالى على من هادئ انبيائه ورسله وعباده الصالحين ففي هذا العلم والعمل والمتابعه وام الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فهم من اقل الناس حظا ونصيبا من العلم الذي جاءت به رسله اما قولهم وقد اجمعت الامه انها لا تجمع ولا ترتمع على الضلاله فاجماع الامه حجه ولا يكون على ضلالته ولكن اي الامه اي الامه مراد به ماذا عباد عباد القبور كما زعم ذلك ماذا ان عباد القبور اهل السنه والجماعه هذا جعل من الامه وذاك جعلهم اهل السنه والجماعه ولكن اي الامه اي يظن هذا ان الامه مر والبرده دون سائل الامه واين من قبل صاحب البرده بنحو سته قرون اليس من الامه عفانا الله واخواننا المسلمين من هذا الهذيان الذي يهدم اصل التوحيد والايمان يهدم حقيقه فاصل قال المعترض والمقصود ان هؤلاء العلماء الامناء الامجاد النقاده من جميع نواحي الاسلام تلقوها ونقلوها ورضوها ولم ينتقدها واحد منهم يعني البرده ولا من غيرهم من علماء الامه فهل تراهم اجمعوا على اقرار الشرك الاكبر المخرج من المله وما يقول هذا الرجل يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى وانهم جهلوا كما جهل صاحبها بزعمه يعني ما عرف التوحيد كما سبق حتى خرج فاخرج لهم التوحيد كما يزعم في الارض التي سفكت فيها دماء الصحابه حتى اشفق صديق الامه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه على ذهاب القران حتى قال علي رضي الله عنه انه ذهب منه ايات منها ايه الرجم والجواب ان يقال القول بان العلماء الامنه من نواحي الارض قبلوها ورضووها ولم ينتقدها احد منهم قول باطل وفريه ظاهره وكاذب على اهل العلم والايمان وهذا العدد اليسير الذين ذكرهم في سنده لا يعرف احد منهم بالعلم والفقه الا رجل او رجلان ولهم من الاقوال من تنتقدها عليهم فحول الرجال والعصمه لا تدعى ولا تثبت لغير الرسل فكيف ينسب الى جميع العلماء من نواحي الارض انهم قبلوها ورضوها وجل بضاعه هذا الرجل هو الكذب على الله وعلى رسوله وعلى علماء الامه وسادتها فمن كانت هذه بضاعته فهو اكثر الناس غبنا واعظمهم خسارا وهذا العدد الذي ذكره ليس فيه من ذكر بالعلم الا نحو ثلاثه اشخاص من المقلدين الذين لا يرجع إليهم في التصحيح والترجيح وما المانع أن يخفى عليهم هذا وقد خفي على من هو أجل منهم أفضل بالاتفاق اللهم إلا أن يقول هذا المعترض بعصمة من روى هذا النظم كما قالت ذلك غلات الرافضة والإسماعيلية في أئمتهم الاثني عشر قد مر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتقد على من هو أجل من صاحب البردة كابن النعمان ما هو دون ما في هذه الأبيات ثم ما يدري هذا المغفل أن الآئمة لم ينتقدوها ولم يردوها أيكون الجهل وعدم العلم دليلا في موارد النزاع لأنه لم يعلم حكى ماذا سدل بعدم العلم على العلم حليد نقول ماذا هل أنت نظرت في كلام العلم أحياء وأموات في زمانه وعلم أنهم لم ينتقدوها حليد صح وإن فلا وما المانع من أن يكون علماء الأمة أنكر ما فيها من الغلو والإطرام بل لا مانع من ان يكون رواتها قد انكر ما فيها حذاقهم واهل البصيره منهم وقد يروي الرجل بعض الاحاديث والاخبار ويتعقبها مع ذلك ويذكر ويتعقبها مع ذلك ويذكر ما فيها وينبغي احسان الظن باهل العلم وحملهم في ذلك على احسن المحامل واكمل الوجوه هذا هو الاصل المعتبر واما تعريضه بذكر الارض التي سفكت فيها دماء الصحابه حتى اشفق صديق الامه على ذهاب القرانه فيقال قد سفكت الدماء اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من البقاع التي وقع فيها القتال ك احد وحنين وبدر والشام والعراق ودماءهم اصيبت لله ولله واشرف البقاع ما اجتمل على ارساده ودماءهم ولا يؤثر ذلك في الارض الا طيبا وتطهيرا وقد صح الحديث ان الشهيد يبعث يوم القيامه وجرحه يسيل دما اللون لون الدم والريح ريح المسك وام من بعدهم ممن سكنت تلك الارض فالارض لا تطهر ولا تقدس احدا يعني لو ثبت ان هذه الارض قد قتل عليه ماذا ها صحابه رضى الله تعالى هل يستلزم ذلك ان من جاء بعدهم ولو كفر بالله تعالى او فسق او ابتدع ان يكون له فضل الاول نجاوب لا قال واما من بعده ممن سكن تلك الارض فالارض لا تطهر ولا تقدس احدا كما قال سلمان لما كتب اليه ابو الدرداء رضي الله تعالى عنهما ان يقدم الى الارض المقدسه فكتب اليه ان الارض لا تقدس احدا وكذلك الارض لا تؤثر في الاضلال والشقاوة وقد سكن الحرمين والارض المقدسه من هو اضل خلق الله واكفرهم واشد عداوة لله لذلك قلنا القاعده هنا ماذا الارض تابعه ومتبوعه ها تابعه او متبوعه الارض تابعه متبوعه يلزم ها اذا حكمنا بكون الدار دار كفر اذا كانت متبوعه ها صار الناس الاصل فيهم الكفر قال بل سكن الارض المقدسه من قتل الانبياء وعبد العجل وفعل ما قص الله عن بني اسرائيل ولم تزل مقدسه مع ذلك تبعث فيها الانبياء وتذكرها ومصر ومصر دار الفراعنه والجبارين قد فتح الزمن عمر وبنيت فيها المساجد وسكنها الصحابه والتابعون وجمله من اكابر وجمله من اكابر العلماء كليث بن سعد ومحمد بن ادريس واكابر اصحابي واشهب صاحب مآلك وخلق لا يحصيهم الا الله من اهل العلم والدين ولم يقل احد منهم هذه دار فرعون الذي قتل بني اسرائيل وكذب الرسل ودعى الربوبيه فيلحق بهم واتبعه قومه على ذلك وما من حرم للمسلمين ولا بلده من بلادهم ومساكن الانبياء الا وقد وقع فيها من الكفر والفسوق والقتال ما هو معروف مسل ولا يعيب المسلمين وينتقص المؤمنين بمن سكن ديارهم من الفراعنه الجبارين والكفره الماضين الا من هو معدود من جمله الحمقه الضالين وما احسن ما قيل العلم للرجل اللبيب زياده ونقيصه للاحمق الطياش طياش يعني خفيف العقل مثل النهاري يزيد ابصار الوراء نورا ويعمي اعين الخفاش خفاش اذا النظر ضعيف نقف على هذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين